إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يققعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم قائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون